وذربرت ديرا غلي گنہگار يم زلزل استذر حن ميخواں يم وذربرت دا عمل سمن من اشتفت الشلاسيام دا عمل سمن من اشتفت الشلاسيام اشتغفران ورما ربانا قراريام زل جلال استاذر حق مدواريام وذرب التدير غليقنا قاريام زل جلال استعزدر حم حم إبعا سيطة منود الجهال يمزور اغم خورا نزر وكر خوار زاريا زل جلال استعزدر حب ام ادواريا ودربار تدير غليب نهقاريا زل جلال استعزدر کژرالمراونی استحضورتا کژرالمراونی استحضورتا یوم الانجم پرجر المنوتو بګا یم زلزل استذرحم ميكا یم و دربار تدرا غلي گنه ګار زلجلال استذر حب الميكوار يا ري کمی هر سوزاله و شري لذرا کمی هر سوزاله و شري مقريرا بیا پهم رزمتا لرنا چري زلجلال استذر و دربارت دی راغلی گنہگارم ذلجلال استاجر حق المیدوارین ستار ځانی ته خوش سرګی مرحبا دین ستار ځانی ته خوزہ جگنر دین ای حبیب پرشین پر هر پر زل جلال اشتاج در حم ام ادواريا ودر بار تذيرا غليكو نهكاريا زل جلال اشتاج در حم ام ادواريا دادو عالا فمشتا فلور نوالي دادو عالا کارم <تفتحد> <تصوح> وکر نزام تشید اید داریم زول جلال استازر حم ام اگواریم ودرب عرط دیر آقال ایقو نهگاریم زول جلال استازر حم ام اگواریم ودرب عرط دیر آقال زل جلال استعدر حبكم اهداريا وذرب عرتدر غليكم اهداريا